بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الناس أن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ولئن جاء نَصْرٌ من ربك ليقولن إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ أَوَلَيْسَ اللَّهُ صدور بِمَا فِي صدور العالمين وليعلمن الله الْعَالَمِينَ وَلَا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 هم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقلم مع اثقالهم ولا يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم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 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوفانا وتخلقون إفكا إن فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يبدئ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه أُولَٰئِكَ يَائِسُوا مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا أَن فاقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَا وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِدْدُ الْعَيْشِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا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 رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة, آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وزين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا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 لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالم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 لا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 لنبوئنهم من الجنة غرف تجري, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صدروا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 لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب الا لهو ولعب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 وَالَّذِينَ اجْتَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ